صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوات ما نام اللي ضميره ما ينام صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوة ومنام والحظيض اللي ضميره ما ينام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 وكم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم تلوم كم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم تلوم والله المعبود خلاق الآنام حاكم والكائل لله بحاكم والله المعبود خلق الأنام حاكما والكون لله محكوم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوات ومنام والحضيض اللي ضميره ما ينوم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحواته منام والحضيض اللي ضميره ما ينام لو ينام الخالق عينه ما تنام وحده الدايم وغيره ما يدوم ما خفى سمعه دبيب في ظلام لا ولا تخفى دورات, دورات النجوم عالم من سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا والخلوم عالم من سري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 في حياة الناس صحوات ومنام والحضيض اللي ضميره ما ينوم كاتب الميلاد يومي والختام في سجل حاوين كل العلوم لو شكينا له وصحنا بالكلام ما لحقنا لو رفعنا الصوت لهم ما لحقنا لو رفعنا أطلبه وادعيه بسمه العظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم أطلبه αυτόν αυτόν العظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم. واسأله فردوسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم واسأله فردوسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم صاحبي لو شفتني عندنا المقام لا تحسبني من الذنب معصوم. في حياة الناس صحوات ومنام والحظيظ اللي ضميره ما ينوم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحسبني من الذنب معصوم في حياة الناس صحوات ومنام والحظيظ اللي ضميره ما ينوم